بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريب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 ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَايَضُورُنَّ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَايِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَن تَمْذَكِّرْ